السلام الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم هذا السائل سيقول خرجت الى جده ولم اطف طواف الوداع حتى رجعت ثم طفت فهل علي اثم طوافك للوداع بعد رجوعك هو في غير محله لان محل طواف الوداع هو عند المغادره وفي خروجك إلى جدة بدون الوداع بعد إتمامك لأعمال الحج تركن لواجب من واجبات الحج وهو ما جاء في الحديث أمرنا أن يكون آخر عهدنا البيت والطواف الذي فعلته بعد الرجوع لا, لا يجزع لأنك خرجت دون أن تودع وأنت في هذه الحال تركت واجبا من واجبات الحج ويكون عليك دم لفقراء مكة ذبيحة تذبح في مكة ويطعم منها فقراء مكة نعم هذا يسأل يقول هل هناك غضب محمود نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب قط إلا إذا كان الأمر في حق الله سبحانه وتعالى فكان لا يقوم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه عليه فالغضب لله يحمد يحمد ان يغضب الإنسان لله أما الغضب الذي يذم هو الذي سبق الإشارة اليه والتنبيه على التحذير منه في احاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه ويقول أيضا هل الغضب سلطة جبيلية إذا هل الغضب سلطة جبيلية في بعض الناس وإذا كان كذلك فكيف يعود ليس نفسه ضبط نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يت ومن يتصبر يصبره الله ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقعه فالذي يجاهد نفسه حتى وإن كان في في, في مجتمعه أو في قبيلته أو في عشيرته أو أهل بيته ساد فيهم الغضب و و و و وتوغل فيهم وكثر فيهم هذا ليس بمانع أن يكون الإنسان من أحلى من الناس بالمجاهدة والتحلم ودعاء الله سبحانه وتعالى والسؤال واللحّ عليه ولا ولا سيما الدعوات العظيمة مثل ما ثبت في السنة في حديث عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه في الصلاة دعاء طويل يقول فيه موضع الشاهد للغضب كان يقول أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا كلمة الحق في الغضب والرضا كلمة الحق يستطيع أن يقولها الإنسان حال الرضا لكن إذا كان غضبان، فقولوا كلمة الغضب كلمة الحق حال الغضب عزيزة. فيسأل الإنسان دائما ربه بهذا الدعاء وبالأدعية الأخرى الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أني أسلك الهدى والسداد. اللهم أني أسلك العافية. ونحو ذلك من الدعوات الجوامع يسأل الله ويجهد نفسه. ولا ولا يقول نحن هكذا أصلا أو, أو, أو, أو, أو, أو هذا بيتنا أو هذه عشرتنا الغضب طبعنا لا نستطيع أن نتخلص منه هذا كله من الشيطان بل بالمجاهدة والاستعانة بالله تبارك وتعالى يتحقق للإنسان ما يريد من الأخلاق الفاضلة هذا يسأل يقول المكان الذي فيه محل واحد أو محلات هل يعتبر سوقاً وأيضا يقول آخر هل يشرع دخول دعاء دخول السوق حتى عند المرور به بالأسواق دون قصد الشراء السوق هو المكان الذي للبيع ولا يختص بنوع معين من المباعات والبضائع المكان الذي للبيع فإذا دخل الإنسان السوق سواء كان السوق كبيرا أو صغيرا البضائع التي فيه قليلة أو كثيرة فإنه يدعو أو يأتي بهذا الذكرى المبارك الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام واذا كان أيضا دخل السوق لا ليس له غرض في الشراء ولكنه دخل السوق فإنه يأتي, لا يأتي بهذا لأنه لدخول السوق حتى ولو لم يكن للإنسان غرض للشراء عند دخوله للسوق نعم هذا يسأل يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس فيركع ركعتين كتب الله له أجر عمرة تامة تامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهل إذا صليت الفجر جماعة ثم قمت من مكاني لحضور حلقة علم يكتب لي هذا الأجر النبي صلى الله عليه وسلم قال جلس في مصلاه ومصلاه هل المراد فيه المكان الذي صلى فيه أو المسجد الذي صلى فيه إذا كان المراد بمصلاه أي المسجد الذي صلى فيه فتنقل الإنسان لفائدة دينية أو منفعة دينية داخل مسجد لا يؤثر وإذا كان المراد بمصلاه أي الموضع الذي صلى فيه الموضع ال الذي صلى فيه so that this will help but if the law was the most useful for the knowledge that needs or for the episode of the knowledge that is needed from it and it needs to be needed then Allah, Almighty الخمسة يقول هنا للصحابة رضوان الله عليهم وهل هذا مشروع هذه المساجد لا تشرع زيارتها لان ليس لها أصل في السنة ليس لها أصل في السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام والمدينة فيها مسجدان جاء الحث على الصلاة فيهما هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلاه في مسجد هذا خير من ألف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام ومسجد قباء قد جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان ياتي مسجد قباء راكبا وماشيا وقال من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاه كان كاجر عمره ثبت عن عن النبي عليه الصلاه والسلام وما سوى هذين المسجدين في المدينه ليس هناك مسجد له فضيله تخصه للمساجد التي تعرف بالسبعه ولا مسجد القبلتين ولا غيرها من المساجد نعم هذا ليس يقول هل ورد شيء في هل ورد شيء في صلاه المسافر ركعتين في المسجد حين عودته إلى بلده ثبت بهذا السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول ما يبدأ عند وصوله للبلدة او المدينة أن يبادر إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين فهذه سنة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما يصل الإنسان إلى البلد يتجه إلى المسجد ويصلي نعم هذا يقول انه سعى سعى العمرة بدا الشوط الاول في الدور الاول ثم بسبب الزحام اتم الباقي في الدور الثاني فهل عليه شيء ليس عليه شيء اذا كان يعني اشتد عليه الزحام في موضع وانتقل ليكمل الطواف في موضع اخر فليس عليه شيء في ذلك نعم يقول رجل مصاب بسلس البول ويضع قطعة قماش على المحل ويضعها وبعد ذلك يضعها في شنطته الصغيرة ويصلي بها فهل عليه شيء يقول وهي في يدي خشف السرقة فهل توجد وهي يعني بها نجاسة هل عليه شيء لا ليس عليه شيء لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله, الله ما استطعتم وهذا هو مستطاعة ووضعه لهذا القماش من أجل أن لا ينزل شيئا من بوله على موضع صلاه الناس في مساجدهم هذا أمر طيب ومن به سلس بول أو سلس الريح يتوضا لكل صلاة ويصلي ولا يبالي بما يخرج منه من بول أو ريح حتى وقت صلاته لأن هذا هو مستطاعة والله جل وعلا أمرنا بتقواه على قدر الاستطاعة والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد